أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كالناس يعلمون ثم كالناس يعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والهبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم ثباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا خوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلها من المعصرات ماء سجاجا لنخرج به حبا ولباتا وجنات الألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فسأسون أفواجا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 إلا حميما وغساقا جساء وفاقا إنهم كاهوا لَا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكذا شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أشرابا وكأسا قل لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزايا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 ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه يَوْمَ يَنْظُرُ الْمَرْءُ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا وَالسَّابِحَاتِ سَبْحًا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 قالوا تلك اذا كرس خاسره فانما هي زيره واحده فاذا هم بالساهرة هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالواد المقدس طوا اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لشئلا أن تزكى وأهديش إلى ربك فتقشى فأراه الآية الكبرى فشذب وعصى ثم أدبر يسعى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 بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعدها لشدحاها أخرج منها ماها ومرعاها والجبال أرساها متاع لكم ولأنعامكم فإذا جاء ثق يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزه الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدهيا فإما الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى هي يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكرها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبسوا إلا عشية أو ضحاها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 ثم إذا شَرَّ كَلَّا لَمَّا يَقُضِ مَا أَمَرَ فَالْيَوْزُرِ الْإِنْسَانُ إِلَى طَعَامٍ أَنَّ صَبْ بْنَ الْمَاءِ صَبَّ ثُمَّ شَقَّ الْأَرْضَ شَقَّ فأنبتنا فيها حبا وعلبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق ألبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الصاخطة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 ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة بسم الله الرحمن الرحيم إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الهبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الأحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء سشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت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 وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب مضنين وما هو بقول شيطان الرجيم فأين تذهبون إنه إلا ذكر للعالمين لمن شاء وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت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 ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والامر يومئذ لله بسم الله الرحمن الرحيم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 ما كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين كتاب المرقوم وينبي ذل المكذبين الذي لا يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معبد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 النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك ختامه مسك وفي ذلك فللذين تنافسوا متنافسون ومزاجه من تسنيم عينا يشربونها المقربون ان الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلموا إلى أهلهم انقلبوا فكهين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء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 إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مجت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه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 وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ أَجْرٌ وَعِرُ مَمْنُونَ بسم الله الرحمن الرحيم وَالسَّمَاءِ ذَاكِ الْبُرُوجِ وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودِ قُتِلَ أَصْحَابُ الْأُخْدُودِ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 لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير إن بطش ربك لشديد إنه هو, هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمون بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم يحيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق أنه مستاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق خلق مما يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم كبنى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع